له ملك السماوات وإلى الله ترجع آمنوا بالله له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور ب وَرَسُولُهُ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ وَمَا لَكُم لَّا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ بِرَبِّكُمْ وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيَاتٍ بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض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 من ذا الذي يقرض الله فرضا حسنا فيضاعفه له وله أجره كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم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 يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ظرونا نقتبث من نوركم قيل ارتعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب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 فاليوم لا يؤفذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟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 <تسجيل> اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفافر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث, كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج بتراه مصفرا ثم يكون حطاما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 ما أصاب من مطيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يتير لكي لا تأتوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويحفرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أَرْسَلْنَا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصر ورسله بالغيب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 ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل, واتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة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 صدق الله من برسوله يؤتكم كف لعين من رحمته يؤتكم كف لعين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به يؤتكم كف من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به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 والله ذو الفصل العظيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله تميعا بصير الذين يظاهرون منكم دار ان ما هن الله ولدنهم وانهم لا يقولون من القول وزورا وإن الله لعفو ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة, فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد خصيا شان متتابعين قبل ان يتماسا فَمَن لَّمْ يَتَّقِ فَإِنَّمَا يُؤَذِّبُهُ الذِّلَّةُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُكَفِّرُ لَهُ اللَّهِ ۗ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 ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبعهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم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 يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضاعه شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفتحوا في المجالس فافتحوا يفتح الله لكم وإذا قيل انشجوا فانشجوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير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 دون من حد الله، يوادون من حد الله، ورسولا ولو كانوا أبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في طلوبهم الإيمان وأيدهم بروحهم. ويدخلهم جنات تجني من تحتها الألهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون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 فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم يقربون بيوتهم بايديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين وما أفا الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيله ولا ركاب ولكن الله يسلف رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفا رسوله من أهل القرى فلله ولرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين ولرسول ولذ وابن السبيل كي لا يكون دولة بين منكم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 والذين جاءوا من بعده ربنا أفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف